بوك تو چترين عيسد أربعة عشر أربعة <تصفيق> عشر بوي الألوان. الألوان الألوان الثلج أبيض الثلج أبيض سنцetto الجلط الشمس صفراء الشمس صفراء بورتقالوت إي بورتقالوف البورتقالة بورتقالية الكرزة حمراء. الكرزة حمراء. نبتة السنو. السماء زرقاء. السماء زرقاء. ثرثة زلنا. العشب أخضر. العشب زميتا. الكفاءة، الطربة، البنية، الطربة، البنية، الأ blocks، السيف، السحابة، رمادية، السحاب رمادية، Automobiles العجلات سوداء. Итарател-гелат содав. Каква боја има снегот? Бела. Ма лоњу-фалж? Абид. Ма лоњу-фалж? Абид. Каква боја има сонцето? Жолта. Ма лоњу-шемс? Ацфер. Ма лоњу-шемс? اصفر كيفا بويا има портокалот портокалова ما لون البرتقاله برتقالي ما لون البرتقاله برتقالي كيفا بويا има црвена ما لون الكرز أحمر. Ма лајуна л'караз, ахмар. Каква боја има небото, сина? Ма лајуну сама, азрак. Ма лајуна сама, азрак. Каква боја има тревата, зелена? Ма лајуну л'عошб, ахдар. Ма лајуна л'عошб, Каква боја има земјата? Кафеава. Ма лајуну турба? Буннија. Ма лајуна турба? Буннија. Каква боја има облакот? Сива. Ма лајуну сахаба? Рамадиј. Ма лајуна сахаб? румади. كак وبايا إimat أَفْتُمُوْبِلْسْكِيْتَ جُمْيِ صَرْنَا. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.